بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما عرسد الأولون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 أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ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 يعلمون الحق فهم عرضون.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 ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إلىهم من فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون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 بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم منصرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أفهم العمر أ فلا يرون أن نأت الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغاربون قل إنما أُذِرُكُ بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يُذَرُونَ ولا إمسَتْهم نفحة من عذاب ربك ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بم ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتاللهن أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجبرين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 قالوا أَنْ فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 wa به كيدا kaidam الأخسرين وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمْمَتَينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلًا الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 Väistöjä, إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ vääistöjä, أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ vääistöjä, vääistöjä, رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا vääistöjä,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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وزكني يا إذناء ربنا رب لا تدرني فرد وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّا فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّا واصْلَحْ ان له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ما رغبا ورهبا لَا لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين انها هذه أمتكم أمة واحدة إن إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ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 من كل حدب يصلون، وقتر بل وعد الحق، وقتر بل وعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وَإِنَّا قَد كُنَّا فِي غَفْلَةٍ. فَقُتَ رَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هي شاخصة أبصار الذين كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا دَبْلَكُنَّ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 لهم فيها <تصفيق> لهم فيها زفير وهم لا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 وفقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيست جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزفور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فِي هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 ما توعدون إنّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون